مالبيباد وحش مختلف من إعداد دولوريس إمونسيردا ذات مرة كان هناك وحش صغير يعيش في الغابة كتيف الفروي ولطيف يدعم مالبيباد كانت حياته مملة يفعل كل ما يفعله الوحوش يخيف ويأكل اللحوم في يوم من أيام فصل الخريف لم يجد مالبيباد لحم ليأكله ولأنه كان يتدور جوعا حاول أكل ظهور الغابة ولم يستطع تصديق ذلك لأن الظهور كانت رائعة إضافة إلى أنها كانت تحدث له تأثيرا سحريا حيث أنه إذا أكل زهرة حمراء كان لون جسده كله يتحول إلى الأحمر كالنار إذا أكل زهرة زرقاء يتحول فرهه إلى الأزرق كلون السماء وقد كان سعيدا جدا حتى أصبح مدمنا على الظهور بعد مرور فترة من الزمن مال بباد أنهى كل ظهور الغابة وقرر البحث في أماكن جديدة مشى ومشى حتى وصل إلى المدينة ليلا كان ثائبا وبدون قوى فجلس يستريح على مقعد بالحديقة العمومية فجأة لمحت عيناه العديد من الظهور المختلفة الألوان ودون أن يفكر راح يلتهمها كلها في اليوم التالي وصل البستاني إلى الحديقة وفوجئ جدا لأن كل النباتات مقطوعة بلا ظهور ولم يبقى منها سوى السيقان فأراد معرفة ما حدث, ما حدث بالضبط خلال, خلال ثلاثة أيام وليالي راقب البستاني وتجسس على كل ما يمكن أن يكون سببا للشبال في الحديقة مساء أحد الأيام رأى البستاني وحسا يلتنم الظهور فذهب وهو غاذب جدا وعازم على القضاء على هذا الوحش الصغير أخذ المعول والمجرفة واقترب من الوحش رافعا دراعيه اليدروبة لكنه عندما وصل وراء الوحش الصغير غزير الفر سامحه على ما فعل متأثرا بإحساس جدبه نحوه وأخذه إلى بيته كان جوع المباد كبيرا جدا وبدون نهاية وكان البستاني يعطيه الزهور كل يوم ليل ولكن مع مرور بعد الوقت لم يبقى له من الزهور ما يعطيه وكان لا بد أن يبحث عن حال وبعد تفكير عميق كيف يمكن له أن يساعد صديقه الوحش الصغير قرر تنظيم عد استعراض لمشاهدة مالبباد وهو يأكل الظهور وكيف يتغير لون فروه على إثر ذلك ولكن كيف أحترع؟ ولكن كيف أحطر على الظهور لتغذيته فسأل الرجل وهو قلق تتمت قصة مالميباد الوحش مختلف من إنجاز تلاميذة إعدادية مع العينين تم الاعلان في في المدينة عن إقامة الاستعراض كبير اشترى طلب على المدعوين إحضار الأظهار الملونة لمشاهدة عروض مالميباد العجيبة فالجميع كان متشوقا لرأية هذا الوحش الصغير الذي يتغير لونه مع لون الأزهار الذي يلتهمها بنها من كبير وفي يوم الحفل كان عدد الحضور كبير من الكبار والصغار وكانت تسفيقات الجمهور تتعالى كلما تغير لون ما المباد من الأحمر إلى الأزرق إلى البنفسجي إلى الأصفر وهكذا واستمتع الجميع بعروض مرميباد سحرية وبعد ذلك تطوع الكثير من الناس لجلب الظهور إلى مرميباد وأصبحت أنواع الظهور ملونة خاصة البرية تتقاطر على البستاني مرميباد يلتهي بدون مال ودت الصباح وضع البستاني لصديق لصديقه الصغير الظهور كعادته ولما عاد لرؤيته في المساء وجدها كاملة أمام مرميباد فلم يأكلها وتساءل مع نفسه لماذا توقفت شهية صديقي ولم يعد يأكل الزهور كما كان هل هو مريض؟ فحزن لذلك ثم حمله ووضعه في غرفة آمنة ودافئة خوف عليه وأملا في شفائه وبعد يومين ذهب البستاني إلى غرفة مالميباد فانبهر عندما وجد أن غطاء أبيض شفاف يغطي كامل جسمه فظن أن مكروها أصابت صديقه الصغير وأنه فعلا مريض ولكن مفاجأته كانت, صغر... كانت كبيرة عندما عاد لزيارته مرة أخرى فرأى فراشة, ج... فراشة جميلة بأجنحة ملونة بألوان زاهية كقوزق تخرج من شرنقتها وتطير في أرجاء الغرفة تارة تقترب منه وكأنها تشكره وطارة أخرى تبتعد نحو سقف الغرفة ففتح البستاني النافذة وخرجت الفراشة مسرورة ثم طارت نحو الحديقة بين الظهور المختلفة الألوان ففرح البستاني عندما اكتشف أن مالباد الوحش تحول إلى فراشة جميلة